Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi och duhaha. och shamsi wa duhaha. wash wa duhaha. wash wa duhaha. Välkommer i detta land. Välkommer i detta land. اِذَا جَلَّ اللهِ وَقَّتَ اِذَا جَلَّ اللهِ وَقَّتَ اِذَا جَلَّ اللهِ وَقَّتَ اِذَا جَلَّ اللهِ والليل إذا يرشها، والليل إذا يرشها، والليل إذا يرشها، والليل إذا يرشها، والليل إذا يرشها. Och samai, och man bana. Och samai, och man bana. Och och bana. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها, والأرض وما طحاها och jorden och vad han har, och hans och vad han har, ونفسه وما سوَّاه، ونفسه وما سوَّاه، فألها ما خُجُرها، فألها ما خُجُرها، فألها ما خُجُرها فألها ما خُجُرها فالهمها قجورها فالهمها قجورها هو تنقواها هو تنقواها هو تنقواها هو فألها ما خجورها وتقوها، فألها ما خجورها وتقوها، فألها ما خجورها وتقوها فألها ما خيرها وتقواها، فألها ما خيرها وتقواها. قد أفلح من زكها، قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاه، قد أفلح من زكاه، قد أفلح من زكاه، وقد خاب من دساها wa qad khaba man dastaha wa qad khaba man dastaha wa qad كذبت ثمود بطلوها كذبت ثمود بطلوها كذبت ثمود بطلوها كذبت ثمود بطلوها كذبت ثمود بطلوها إِذَمَّ بَعَثَ أَشْقَاهَا إِذَمَّ بَعَثَ أَشْقَاهَا إِذَمَّ بَعَثَ أَشْقَاهَا إِذَمَّ بَعَثَ أَشْقَاهَا إِذَمَّ بَعَثَ أَشْقَاهَا så sa de till honom: "Rasool Allah". Så sa de مَا قَدَّرَ اللَّهُ وَسُقْيَهَا مَا قَدَّرَ اللَّهُ وَسُقْيَهَا مَا قَدَّرَ اللَّهُ وَسُقْيَهَا مَا قَدَّرَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَقْتَالٌ وَسُقْوَيَاهَا فَقَالَ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَ قَدْ طَهُ اللَّهُ وَسُقْيَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَ قَدْ طَهُ اللَّهُ إن قت الله وسقئها، فكذبوه فقروها، فكذبوه فقروها، فكذبوه فقروها، فكذبوه فقروها. فَكَذَّبُوهُ فأقرؤها فدم عَلَيْهِمْ عليهم فدم دما عليهم فدم دما عليهم فدم ظَلَمُوا بِذَنبِهِم ظَلَمُوا بِذَنبِهِم ظَلَمُوا بِذَنبِهِم ظَلَمُوا بِذَنبِهِم ظَلَمُوا بِذَنبِهِم Five thousand five hundred five Fakzabuhu, fakaruhu, fadam dama alayhim, Rabbuhum bidham dama alayhim, Rabbuhum bidham فكذبوه فقروها فدم دم عليهم ربهم بذنبهم فسوها فكذبوه فقروها فدم دم عليهم ربهم بذم بيم فسوها ونا يخاف قبها ونا يخاف وَنَا يَخَافُ قَبَاهَا وَنَا يَخَافُ قَبَاهَا وَنَا يَخَافُ قَبَاهَا بسم الله الرحمن الرحيم وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا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 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دستاها كذبت ثمود بطلوها إذ بعث أشقها فقال لهم رسول الله إن قت الله وسقئها فكذبوه فعقره فدم دم عليهم رب بهم بذنبهم فسوها ونا يخاف قبها.